الحمد لله الواحد القهار الرحيم الغفار مقلب القلوب والأبصار مقدر الأمور كما يشاء ويختار مكور النهار على الليل ومكور الليل على النهار أحمده وحلاوة محامده تزداد مع التكرار وأشكره وفضله في ازدياد وإكثار سبحانه وبحمده يمن على عباده بالغيث المدرار اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وجعلتنا من أمة الإيمان فلك المحامد والمكارم كلها بجوارحي وجوانحي وجناني وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فجر الأنهار وأجر البحار وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسوله كشف الله به غمّةً كانت على البصائر والأبصار صلى الله عليه وعلى آل بيته الأطهار وصحابته الأبرار المهاجرين منهم والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان من قشع وهطلت الأمطار وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى فالتقوى خير سبيل لمن طهر روحه وزكاها وأنجع دواء لمن تتبع علل النفس فآساها هي سبيل الخيرات وسبب تنزل البركات ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض أيها المسلمون لقد شكوتم إلى ربكم جذب دياركم وتأخر المطر عن إبان زمانه عنكم فنالت اللأواء منكم فخرجتم إلى ربكم شاكين متضرعين منيبين راجين تأملون الغيث الهامر والماء المبارك الغامر الباعث على النعمة والرغد والدافع للشدة والسغب بلغكم الله سؤلكم وحقق فيما تصبون أملكم إنه هو البر الرحيم الجواد الكريم ليس للمرء في القضاء اختيار لا ولا في مضائه استفسار فعلينا الرضا بذلك حتما وعلينا الخضوع والإقرار فأصبحت الأرض مقفرة يابسة ومراعيها جرداء عابسة والنباتات مصوحة مغبرة بعد أن كانت يانعة مخضرة وها هو العالم اليوم يتنادى أن من أخطر الأزمات التي ستعانيها البشرية أزمة المياه مما يرسخ لاعتقاد أنه لا غنى للخلق عن خالقهم ومغيثهم سبحانه طرفة عين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بما معين يأتي به الله الكريم المعين نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه أيها المؤمنون إن مما يصيب العباد من نوائب الجذب واللأواء وكوارث المعرة والمحن والبلاء فمرده إما مكفرات للسيئات أو زاد إلى رفيع الدرجات فالمخالفات تمنع بشؤمها نزول البركات ودرور الخيرات وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فيغافر الذنب ويا قابل التوب جئنا كتائبين مستغفرين فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا يا أمة الدين توبوا واخلصوا عملا وادعوا الرؤوف بإصباح وأسحاري صلوا الصلاة بقلب ذاب من خجل فالذنب يؤذن في الدنيا بأغياري عباد الله إن البلاء لا يرفع إلا بالتوبة والدعاء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 وَيَا قَوْمِ اَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدِكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ قال بعض السلف كان في الأرض أمانان من عذاب الله وقد رُفِع أحدهما وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما الباقي فهو الاستغفار فتمسكوا به لأن الله عز وجل يقول وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ نستغفر الله, نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء بهائم لم يمطروا أخرجه ابن ماجه والبيهقي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فحققوا يا رعاكم الله التوحيد والسنة وأدوا الفرائض والواجبات واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واجتنبوا الكبائر والمذقات فإنها للبركات ما حقات وللخير والأخطار مانعات وللخير والأمطار مانعات نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه مع عشر المسلمين وكما يمنع الله الغيث بذنوب العباد فإنه يمنعه تذكيرا بالنعم والآلاء وحثا للعباد على الشكر في السراء والصبر في الضراء واللأواء فكم من بلاد وأقطار تعاني قلة الأمطار وغور الآبار وجدب الديار حبس الغمام عن الأنام فحار وبدل الهيام وزاغت الأبصار من فعل إلا للمهيمن وحده وله القضاء والحكم والأقدار فهو الذي في الخلق يقضي ما يشاء وبأمره تتنزل الأمطار أمة الخير والبركات لا تيأتوا ولا تقنط وأبشروا وأملوا واستبشروا تسامحوا وتراحموا قال قتادة رحمه الله ذكر لنا أن رجلا قال لعمر بن, الخ... لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أمير المؤمنين قحط المطر وقنط الناس فقال عمر رضي الله عنه مطرتم, مطرتم ثم قرأ وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد يا من يجود على العباد ويغدق. ويبيح ما سأل العبيد ويرزق ويجيب دعوة من دعاه لحاجة وينيله اللطف الجزيل ويرفق فالغيث يكتب والأكوان أسطره والوابلات لما تمليه أوراقه فانظر بدائع ما أبدى بحكمته رب العباد ومن للخلق رزاقه وكما أن المطر عباد الله آية من آيات الله فإن ندرته أحيانا آية من آيات الله الربانية وعلامة من علامات النبوة المحمدية في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض حتى يخرج الرجل زكاة ماله فلا يجد أحد يقبلها منه فلا يجد أحدا يقبلها منه وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا رواه مسلم وتلك من المبشرات في عالم يتطلع إلى تحقيق الأمن المائي وترشيد استعماله حالة وفكره ألا فاستقوا الله عباد الله واحرصوا على سلامة القلوب وراقبوا مولاكم علام الغيوب طهروا القلوب من رواسب الغل والشحناء والحسد والحقد والبغضاء وأروا الله من أنفسكم ما يستجلب خيره ويرفع عنكم مقته وغضبه وغيره ويحقق لكم ما ترومونه من غيث القلوب باليقين والبلاد بالغيث العمين ألا غيثا مغيثا يا إلهي وسح النافع يا ذا الجلال ألا إن دعونا اضطرارا وأنت لدعوت المضطري والي وإنا قد رفعناها أكففا فلا تردد أكفف للسؤالي فلا تردد أكفف للسؤال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله غياث المستغيثين وراحم المستضعفين وفارج كرب المكروبين اللهم إنا قد خرجنا إليك حين اعتكرتنا مواقع القطر وأخلفتنا مخايل الجود وأنت الرجاء للمبتئسين والمجيب للملتمسين فاسقنا اللهم من بركات السماء فاسقنا اللهم من بركات السماء وأمطرنا بفضلك من معارب الماء سبحانك يا مغيث اللهفات يا مجيب الدعوات غفرانك ربنا غفرانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا اللهم, اللهم, اللهم سقيا رحمة اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم فاستنا غيثك ولا تجعلنا من القانطين ولا تهلكنا بالسنين اللهم إياك نستغفر وإياك نرجو ونحذر اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان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 ونبوء بذنوبنا ونبُو بذنوبنا ونبُو بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم يا حي يا قيوم برحمةك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم فرحمنا وأغثنا اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيثين اللهم اسقنا اللهم اسقنا وأغيثنا اللهم إن خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك اللهم أغيث قلوبنا وأرواحنا بالإيمان واليقين وبلادنا بالخيرات والأمطار والغيث العميم اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا يا سامع كل نجوى ويا عالم كل شكوى ويا كاشف كل بلوى اللهم إن إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم أغذنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا سحا غدقا طبقا عاما واسعا مجللا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل عاجلا غير رائث اللهم سقيا رحمة لا سقي عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم اسقي عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت اللهم أغثنا غيثا مباركا تحيي به البلاد وتسقي به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد اللهم أنزل علينا غيثا صيبا ومطرا طيبا واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حيم اللهم أنبث لنا الزرع وأدر لنا الضرع وأنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض اللهم أخرج في أرضنا زينتها وأتمم فيها حلتها وأدم عليها بهجتها يا واسع العطاء يا كريم يا سامع الدعاء اللهم ارفع القحط والجفاف والجهد عنا وعن بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم إن بالعباد والبلاد من الأواء والضنك ما لا نشكوه إلا إليك اللهم ارحم الشيوخ الركع والبهائم الرتع والأطفال الرضع اللهم أسبغ علينا النعم وادفع عنا المحن والنقم واكشف الضر عن المتضررين واكشف كرب المكروبين يا مولى المستضعفين اللهم افتح لنا من الجود والإحسان أبوابا وأنشئ لنا بمحض الفضل والكرم سحابا وسق الرياح سوقا حذيثا وأوقرها من البركة صيبا مغيثا واجعل منها صلاح أحوالنا وزوال حالنا اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونستغيثك ونستسقيك لا إله إلا أنت أنت ولي البركات والرزق المبسوط وكاشف الضر والكرب بعد الشدة والقنوط ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا ولا تردنا خائبين ولا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين ولا من رحمتك محرومين فلا تردنا يا مولانا خائبين يا رجاء السائلين ويا مجيب دعوة المضطرين اللهم وفق إمامنا بتوفيقك اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى اللهم وفقه ونائبيه لكل خير يا ذا الجلال والإكرام وأيد بالعون والتوفيق والتأييد والتسديد أميرنا أمير البلد الحرام يا ذا الجلال والإكرام أيها الإخوة المستسقون لقد كان هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم بعد الاستغاثة والاستسقاء قلب الرداء فاقتفوا بهديه عليه الصلاة والسلام وتفاؤلا أن يقلب الله حالكم من الضيق والعناء إلى الخصب والهناء والإمراء والرخاء ثم الصلاة على الهادي وعترته ورحمة تشمل الأصحاب والآلاء ما لاح برق وما رف الحمام وما سح الغمام بجود الودق فانهالا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين